في القرآن بالقدير سأضع اللينكات أمامكم أنا صورت هذا القرآن وسأعطيكم صورة تلو الصورة تفتحوا معي الصور ونحاول معا أن نقدم آه يعني آه صورة واضحة للأحباء المسلمين بأن ما برمجوهم عليه بأن عندهم نفخة واحدة من القرآن متداولة في كل مكان في العالم للأسف هذا الكلام غير صحيح وهذه المحاضرة بنعمة الرب يسوع هي واحدة من سلفلة من المحاضرات أيضا عن قرائين أخرى موجودة عند الأحباء المسلمين أنا استغربت من الأخ ما شاء الله ما شاء الله لا يعرف أبجديات اللاهوت انتظرني حبيبي لا تقفز على المايك لا يعرف أبجديات اللاهوت وهو يفأل بصورة غريبة جدا هل يمكن أن الله يقول له بنت فبرمجوه في الإسلام أن المسيحيون يقولون بأن الله خلف يعني وهو المسيح وأنا كنت فقط قبل أن أبدأ هذه المحاضرة أن أقول له ليتك تتعلم المسيحية وتتعرف عليها من كتب المسيحيين كما نتعلم الإسلام من كتبكم ومن علمائكم لا أن تتعلم المسيحية من الشيوخ والكتب الصفراء التي تحاول أن تشوها المسيحية إن كنت حتى لا نضحك عليك في الروم يعني. حينما تسأل سؤال مثل هذا السؤال نضحك نحن كمسيحيين نضحك ليس أكثر من ذلك حينما تقول الله ما اتخذش بنت يعني مش عاوز يجيب بنت كده ما فكرش نعمل إغير أنه نضحك ما فيش مرحب مجددا بالأحباء كالعادة قبل أن نبدأ المحاضرة لمدة دقيقتين نسمع ترنيمة مع بعض وبعد كده المحاضرة مباشرة علم الرب القدير يعطينا نعمة ويعطينا بركة لكي يقود كلماتنا ويقود هذه الكلمة هو بنعمته وبمحبته يا ربي بارك حياتي جميل <متصفيق> أنت تحطم القيود وأنت تكشف الأصدار وكل قلب في جمود بِلَنْ سَتَذْكِي حَالُنَا أَنْتَ بِالرَّبِّ كَسُورْ أَنْتَ تَهْدِي الْمَسَارْ وَتُقَلِّصُ مَنْ يَعُورْ أَنْتَ قُدْرٌ وَبَاقِي وَلَبَدَعَ بَيْنَنَا وَبَدَعَنَا بِاسْمِ رَبِّنَا وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بِرَوْحِهِ مِنْ جَدِيدٍ بَدَّلَكُمُ النِّعْمَةَ فتهدأ البحور أنت تمنح السلام أنت تغفر الشرور أنت تذكر الهتاة أنت للقلب زرور أنت للنفس شفاة والأيام إذ أنت تضمن السماء والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد فاسمع لنا وكاءنا بروحك من نبي فتعرفاً أعمقنا ومعك شيئاً لا نريد ويشهد سلوكنا بأنك رفو نجيل مرحب مجددا بكل الأحباء في الغرفة الأحباء المسلمين والمسيحيين على حد سواء الرب القدير يبارك حياتكم جميعا وموضوعي اليوم هو أكثر من نسخة للقرآن لدى الأحباء المسلمين أشكر الرب يسوع من أجلكم ومن أجل حضوركم وأصلي وأص أن سلامه الذي يفوق كل عقل يملأ كل فرد فيكم كما قلت لكم موضوع اليوم غاية في الأهمية ويعتبر الضم سلفلة بنامة الرب يسوع تناولنا فيها ضربات موجعة لمفهوم الوحي في العقيدة الإسلامية أخذنا موضوعين لو متذكرين الأسابيع السابقة الأسبوع السابق واللي قبله وموضوعه ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وأثبتنا بالمراجع التي وضعتها أمامكم وبالدليل والبرهان أنها البدعة الدوسيثية التي كانت موجودة قبل محمد بأكثر من ثلاثة وأربعة قرون وفندتها الكنيسة وبحثتها جيدا وكيف أن محمد تبنى هذا الفكر الدوسيثي والبدعة الهرطوقية التي موجودة قبله في المراجع ودعى أن جبريل جاءه بهذا الوحي من السماء اليوم بنعمة الرب يسوع سنكمل هذا البحث ولكن في إطار آخر يعتقد المسلم أنها واحدة وبالرغم من أن القرآن من الناحية تاريخية كما بهذا القرآن الذي بين أيديهم الآن وهذا الموضوع بنعمة الربي يسوع سأبقيه لبحث آخر إذا شاء الرب وعشنا وأيضا لن أتكلم عن قرآن الأحباء الشيعة الذي نعرف بأن فيه صور زائدة عن صور قرآن بنعمة الربي يسوع سأبقيه إلى بحث آخر وإنما اليوم أود أن أعرض عليكم نسخة من القرآن متداولة بين فئة معينة من المسلمين منذ عشرات السنين فهي ليست جديدة ولكن مسكوت عنها لدى السنة والشيعة معا هذا القرآن الذي سأعرضه عليكم اليوم هو قرآن طائفة مسلمة وهي طائفة الأحمدية التي منها الداعي الإسلامي المعروف أحمد ديبات فقرآنهم مختلف في بعض اسماء صوره وكذلك في كل أرقام نصوص آياته بدون استثناء ما عدا صورة التوبة وسورة الفاتحة وسأقدم لكم بنعمة الرضي يسوع كالعادة الدليل كل والآخر حتى نوسق كلامنا وسأقدم لكم صور من هذا القرآن حتى تتابعوني جميعا اولا شكل الغلاف أقدم آآ آآ لكم صورة لغلاف القرآن الذي أتكلم عنه الآن وهو مكتوب بلغتين باللغة العربية الأم وإلى جوارها مترجم إلى اللغة الهولندية افتحوا معي هذا اللينك لنتعرف في البداية عن نصفة نحن نتكلم وحتى تتابعوني لما هتفتحوا اللينك آه ستجدوا آه زي مستطيلين كده طوال فاضين فوق في الأعلى هتلاقوا عنوان صورة لغلاف قرآن طائفة الأحمدية اضغطوا على اللينك ده سيفتح أمامكم القرآن الحكيم مكتوب باللغة العربية ومكتوب باللغة الهولندية أيضا تحت اللغة العربية وأسفل عربي ونيدرلانس يعني اللغة الهولندية إذن هذا هو آه القرآن آه فتح عندكم يا إخوة يا شباب مش كده حتى أتأكد فقط يعني فتح طيب نشكر الله إذن هذا هو القرآن الذي سأناقش كان من الطبيعي أن أعرفكم على النصفة وأن تشاهدوها وأن تتابعوني أولا بأول ثانيا كارثة اختلاف بعض أسماء السور بين المصحفين بين هذا المصحف الذي لم يفتح معه لأنه سيكون الآن ضغط على هذا اللينك الكل في الغرفة بيحاول يفتح جرب مرة أخرى بعد يعني 15 ثانية او 30 ثانية سيفتح معك إن شاء الله وجد في هذا القرآن نسخة من, يعني من قرآن فرقة الأحمدية أن هناك أسماء سور مختلفة عن قرآن السنة المتداول الآن وإليكم الأدلة الصارخة لذلك سورة الإسراء افتحوا معي هذا اللينك لو سمحت سورة الإسراء في قرآن السنة الذي أضعه أمامكم الآن هذا اللينك الموضوع أمامكم هو الصائد العادي لمفتوح أمامنا دائما صائد السعودية ستجد مكتوب على الصورة رقم 17 سورة الإسراء بينما في القرآن الأحمدية فاسمها مختلف حيث أن اسمها هو سورة بني إسرائيل ها هو قرآن الأحمدية أمامكم افتحوا معي هذا اللينك لو سمحته ايضا ستجد العنوان فوق وهذه صورة من داخل القرآن صورة بني إسرائيل مكية القرآن شايفينه كده الآيات هي لكن بعدين الآيات عندنا فيها كلام هنرجع على تاني لو تحب تكبر لو حطيت الماوس على الصور اللي قدامك حيبان لك مربع كده برتقالي على يمينك تحت لو دوست عليه الصورة هتتكبر عندك تكبرت الصورة تكبرت الصورة يا أخوة اللي تكبر الصورة بس يعني موجودة عندكم مكانية ولا لا طيب ممتاز إذن هذا القرآن تم تغيير اسم حط الماوس يا رافت حط الماو الماوس يا رافت على الصورة فيظهر في الجهة اليمين تحت عندك في الصورة مربع لونه أصفر كده اضغط عليه الصورة هتكبر إذن أمامكم في هذا القرآن سورة الإسراء ليس اسمها سورة الإسراء ولكن اسمها سورة بني اسرائيل خلاص احفظوا الكلام ده لأنه هنرجع للكلام ده بعد شوية نمر واحد تم تغيير سورة بني اسرائيل إلى سورة الإسراء وأنا لا أقول تم تغيير سورة الإسراء إلى بني اسرائيل لاحظوا ما أقول تم تغيير سورة بني اسرائيل إلى سورة الإسراء وسأقدم الأدلة بعد قليل اتنين سورة غاثر افتحوا معي هذا اللينك في قرآن السنة مكتوب على السورة رقم 40 تلاقوها في هذا اللينك سورة غافر بينما في قرآن الأحمدية فاسمها مختلف اسمها سورة المؤمن افتحوا معي سورة افتحوا معي القرآن الأحمدية اهو اللينك أمامكم نفتح معا هتلاقوا اسم الصورة فوق صورة غافر بدلا من صورة المؤمن اضغط على اللينك هتلاقي اسمها صورة المؤمن لو تحب تكبر حط الماوس واضغط بالماوس مرة في قلب الصورة كده هيظهر لك المربع تحت على يمينك تضغط عليه الصورة كبر شوية صورة المؤمن مكية وحتلاقي الآيات هي آيات صورة غافر واضح يا أخوة ماشيين معايا خطوة خطوة طيب ممتاز ثلاثة صورة فصلت في قرآن السنة مكتوب على السورة رقم 41 سورة فصلت بينما في قرآن الأحمدية فاسمها مختلف حيث أن اسمها هو سورة حميم السجدة إذا فتحت معي هذا اللينك افتحوا معي هذا اللينك في قرآن الأحمدية هذا اللينك افتحوه معي ستجدوا بدلا من سورة فصلة اسمها سورة حميم السجدة في المرة السابقة اشتكيتم اننا نضع اللينكات بسرعة ولذلك بحول اني اتأخر بعض الشيء حتى تتابعوني في القرآن المدية فرقة الأحمدية وهي سورة الإنسان افتحوا معي في قرآن السنة مكتوب على السورة رقم ستة وسبعين سورة الإنسان افتحوا معي اللينك اللي نحطه بينما في قرآن الأحمدية فاسمها مختلف حيث أن اسمها سورة الدهر يعني سورة الإنسان ما اسمها سورة الإنسان اسمع سورة الدهر افتحوا معي كده القرآن بتاع الأحمدية هو أمامكم هل هل هناك صدر في الصوت يا أخوة أم أن الصوت واضح طيب لا ليس هناك صدر في الصوت يا أستاذي طيب خلاص جايزا وصلنا الى سورة الانسان وهي امامكم طيب شفتها شفتوا سورة الانسان وازاي في سورة ال... الاحمادية اسمها سرهر استحوا معايا كذا شوفوا سورة الدهر دي هتلاقوا اه اه النصوص القرآنية للسورة هي سورة الرصوص القرآنية وإنما مكتوب على سورة الدهر مكية طيب بعد ذلك سورة المثد في قرآن الأحباء السنة مكتوب على السورة رقم 111 سورة المثد وها هو اللينك أمامكم بتاعي الأحباء السنة معي اللينك ستجدوا مكتوب عليها سورة المسد الأمر مختلف في قرآن الأحمدية فإذا ما فتحت هذا اللينك معي تجد أن نسمها سورة التعبير بين صورة المسد وصورة اللهب انا لا أدري في خرجت ولا تستطيع الدخول مرة أخرى وتريد أن تدخل وأستغرب أنهم لا يستطيعون أن يدخلوا السنة مكتوب على السورة رقم 99 افتحوا معي هنا قرآن السنة مكتوب على السورة رقم تسعة وتسعين سورة الزلزلة بينما في قرآن الأحمدية الوضع مختلف فسموها سورة الزلزال اخذوا الصفة ووضعوا مكانها الاسم ذاته سبعة في قرآن السنة مكتوب على سورة رقم 83 سورة المتصفين استحوا معي قرآن السنة ها هو أمامكم فاسمها سورة المتصفين بينما في قرآن الطائفة أو فرقة الأحمدية غيروا من الإثم إلى الفعل ها هو أمامكم سموها سورة التطفيف فتعدوا عن الإثم وذهبوا إلى الفعل بدلا من سورة المتطففين سموها سورة التطفيف ودي آخر صورة للصورة عندكم في قرآن السنة مكتوب على سورة رقم 94 سورة الشرح ها هو أمامكم قرآن السنة بينما سورة الشرح في قرآن طائفة الأحمدية اسمه اسمها سورة الانشراح لو سمحتوا افتحوا معي سورة الانشراح من قرآن الأحمدية إذن الآن وصلتكم مني تسع صور الصورة الأولى عبارة عن الغلاف بتاع قرآن فرقة الأحمدية وبعد ذلك وصل سمان صور إلى أسماء الصور المختلفة بين قرآن الأحمدية وقرآن السنة هناك وجدت بعض فرقات خفيفة ما أحبيت ما أن أنا أضعها يعني ثانيا كان هذا ثانيا ثالثا يبقى إذن أولا غلاف القرآن ثانيا كارثة اختلاف بعض اسماء السور بين المصحفين ثالثا كارثة أن نسخة قرآن الأحمدية ليست خطأ هذا هو الأمر الأهم حيث أنني قلت لماذا لا أرجع وأبحث عن اسماء هذه السور وهل هذا التغيير جزور أم أنه من فراغ وكانت النتيجة التي توقعتها في القرآن المؤلف فأولا سورة بني إسرائيل وقد ورد اسمها أن اسمها سورة بني إسرائيل في 33 مرجعا اسلاميا اخترت لكم منها هذه المراجع يبقى سوره بني اسرائيل التي حرفوها الى سوره الاسراء في 33 مرجعا اسلاميا سنيا أن اسمها هو سوره بني اسرائيل وارجوكم أن تكتبوا هذه المراجع عندكم فهي امهات كتب اولا في تفسير ابن كثير لسورة الإسراء واحد في تفسيره سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة الإسراء قال الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا آدم ابن أبي إياذ حدثنا شعب عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العطاق الأول وهن من تلادي وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن يزيد ابن عن مروان عن أبي لبابة سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد ان يفطر ويفطر, ويفطر حتى نقول ما يريد ان يفطر وكان يقرأ كل ليله يقرا عائشة في ايام محمد ري الاسلام لم يكن اسمها اندلسي فانا اعرف ان بنا اريد ان اكرر اسماء المراجع العقد الفريد لابن عبد رب الاندلسي صفحه 535 استفتاح الكتب إبراهيم ابن محمد الشيباني قال لم تزل الكتب تستفتح باسمك اللهم حتى أنزلت سورة هود وفيها بسم الله مجراها ومرساها فكتب بسم الله ثم نزلت سورة بني إسرائيل قل أدعو الله أو أدعو الرحمن فكتب بسم الله الرحمن ثم نزلت سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت سنة نزلت سورة ايه سورة بني اسرائيل اسمها سورة بني اسرائيل لماذا غيرتم اسمها الى سورة آآ آآ آآ من سورة بني اسرائيل الى سورة الاسراء مرجع اخر وهو الكشاف للزمخشري صفحة سبعمية مرة أخرى الكشاف للزنخشري والكشاف أيضا من الكتب التي تخصصها تفسير القرآن حتى وإن كان الأحباء المسلمون يسمون الزنخشري من المعتذلة ولكن كلامه جاء مطابقا لما عند الآخرين يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة بني إسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين وكان له قنطار في الجنة والقنطار ألف أقية ومئتا أقية رزقنا الله بفضله العميم وإحسانه الجسيم سورة بني إسرائيل إذن في الكشاف في الزمخشري صفحة 700 مرحب أخي الناطق الرسمي أيضا مرجع آخر في رسائل إخوان صفا لإخوان الصفا مرجع آخر الكتاب اسمه رسائل إخوان الصفا الذين كتبوا الكتاب هم إخوان الصفا صفحة 702 يقولون وفي سورة بني اسرائيل وإذ قلنا وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال اسجد لمن خلقت طينا وطبعا هذا النص هو من سوره الاسراء 61 اذا كانت اسمها سوره بني اسرائيل في ذات المرجع لاخوان الصفا صفحه 721 يقول وقال تعالى في سوره بني اسرائيل نحن اعلم به اذ يستمعون اليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون ان تتبعون إلا رجلا مسحورا ها هي أمامكم مراجع السنة محمد في عصره كان يسميها سورة بني إسرائيل وليس سورة الإسراء مرجع آخر طرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة حوادث الزمان لليافعي صفحة 742 ثاني مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان لليافعي صفحة 742 فقد قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارتنا سورة بني اسرائيل عجيب هذا الأمر على هذا كذلك دعوني اقدم لكم من السيرة النبويه حتى لا يفوتنا الامر فنكن اعطينا احاديث واحد بين تفسير لا مشكله يا الناطق الرسمي ابعد ابعد الزنخشري خالص طلعه بره اذا كان معتزله طلع الزنخشري بره انا الآن اقدم لكم 15 مرجع امامي 33 مرجع اسلاميا فيه ذكر أنها سورة بني اسرائيل كيف حرفتم يا رجل سورة اسم السورة ها اسمع ما جاء في الرواب الأنف السيرة النبويلة اسمع ما جاء فيها صفحة 408 يقول فصدق النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا فغزو غزو التبك لا يريد إلا الشام فلما بلغ أنزل من سورة بني إسرائيل بعدما ختمت السورة وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبسون خلافك إلى قوله تحويلا الإسراء فأمره بالرجوع إلى المدينة هذا من السيرة النبوية وقد ورد أن اسمها بني اسرائيل أيضا في المراجع التالية حتى لا أطيل عليكم انا قرأت لكم من عدة مراجع عايز واحد شاطر كده يمسك الورقة والقلم عنده في البيت ويدون هذه المراجع حاول براحة مرجع مرجع يعني قدمنا الآن كم مرجع يا أخوة خلينا نعد بالمراجع عشان اللي بيقول لك زمحشري طيب العقد الفريد لابن عبد الربه واحد ابن كثير تفسيره لسورة الإسراء واحد اثنين الكشاف للزمخشري ثلاثة رسائل إخوان الصفة أربعة مرآة الجنان خمسة الرواب الأنف ستة وسأقدم أيضا سته مرات عندكم السراي صحه صوره من 60 موجود ايضا في لسان العرب لابن منظور صفحه 621 لسان العرب لابن منظور صفحه 621 موجوده في الفهرس لابن النديم صفحة 14 الفهرست لابن النبي صفحة 14 موجود أيضا في اللغات في القرآن لابن حسنون صفحة 4 اللغات في القرآن لابن حسنون صفحة 4 وأخيرا وليس آخرا موجود في اسرار ترتيب القرآن لجلال الدين الصيوطي اسرار ترتيب القرآن لجلال الدين الصيوطي صفحة 12 مما سبق يتضح لنا أن قرآن طائفة الأحمدية ليس مخطئا في تسنية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل إذن قرآن طائفة الأحمدية هو الأطح والأدق والسؤال الذي يفرض نفسه هو من الذي أعطى الحق للسنة بتغيير اسم السورة من بني إسرائيل إلى الإسراء ففي عهد محمد نبيهم كانت اسمها سورة بني إسرائيل فكيف ومتى تم تغييرها إلى سورة الإسراء ولماذا تم إبعاد اسم بني إسرائيل القرآن السني هل يخافون من اسم بني اسرائيل في القرآن كاسم علم لسورة لماذا تم إدراج اسم الإسراء مكان بدلا من اسم بني إسرائيل خاصة إذا علمنا أن أسماء السور كانت في عهد محمد نبيهم معروفة بل وكان يسميها هو في عصره وإليكم الدليل وهو يعتبر في هذه الجزئية مرجع رقم 13 من الإثقان في علوم القرآن فصل في أسماء السور فضحة 60 الإثقان في علوم القرآن فصل في أسماء السور صفحة ستين ما يدل على أن السور كانت معروفة بأسمائها في عصر محمد ومحمد يعرف أسمائها جيدا لماذا الأخ ما شاء الله في لماذا لم يحتمل كان يسألك يا ناطق الرسمي ويقول لك لماذا أنت أقرأ كل ما كان يكتب الأستاذ ما شاء الله الناطق الرسمي أن أين أنت ولماذا لا ترد علي ولماذا لا ترد علي وضعت كلامه على التكست يعني متابعكم إلى حد ما أن فصل في أسمائها وما يدل لذلك ولا سورة آل عمران ولا تقول سورة النساء وكذا القرآن كله ولكن قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله وإثناده ضعيف به ادعى ابن الجوزي انه موضوع وقال البيهقي انما يعرف موقوفا على ابن عمر ثم اخرجه عنه بسند صحيح وقد صح اطلاق سورة البقرة وغيرها عنه صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح عن ابن مسعود انه قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة ومن ثم لم يكرهه الجمهور إذن إذا كانت قد نزلت بإسم البقرة وبإسم آل عمران وكان محمد يعرف الأسماء وقد قال محمد اسمها سورة بني اسرائيل فلماذا هي بإسم سورة الإسراء فمن الذي غير في قرآنكم أيها السنة اسم هذه السورة هل أنتم معي الشباب في الغرفة صحين أرجو أن الناس تكون صحية يعني طيب سورة غافر خلونا ننتقل من سورة الإسراء وسورة بني اسرائيل إلى سورة غافر هذا الأمر الذي قلناه في سورة بني اسرائيل ينطبق أيضا على سورة غافر حيث أننا نجد أن نسمها المتداول في المراجع قديما هو سورة المؤمن فقد جاء في تفسير القرآن لابن كثير لسورة غافر واحد تستطيع أن تقرأوا معي ابن كثير سورة غافر واحد حامين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بعض الغزوات إن إن بيتموا الليلة فقولوا حامين لا ينصرون وفي رواية لا تنصرون وقال الحافظ أبو بكر البزاز حدثنا أحمد بن الحكم ابن زبيان ابن خلف المازني ومحمد ابن ليس الهمداني قال حدثنا موسى ابن مسعود حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكر المليكي عن زرارة ابن مصعب عن أبي سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي وأول حميم المؤمن عصم ذلك اليوم من كل سوء ها هو محمد نفسه يا شباب يا سنة يسميها بسورة المؤمن فكيف يكون اسمها في قرآنكم اليوم سورة غافر في تفسير الجلالين تستطيع أن تقرأوا معي لسورة غافر واحد يقولان يقول الجلالان سورة غافر أو المؤمن مكية إلا, إلا آياتين 56 و 57 فمدنيتان وآياتها نزلت بعد الزمر وفي تفسير القرطبي للقرآن لسورة غافر واحد يقول تفسير سورة غافر وهي سورة المؤمن وتسمى سورة الطول سورة الطول إذن معروفة عن محمد في عهده بسورة المؤمن فلماذا غيرتم اسمها إلى سورة غافر من يريد أن يكتب مراجع سأعطيكم أيضا أسماء مراجع أرجو أن تكتبوها عندكم الكشاف للزمخشري صفحة 1137 اعجاز القر... القرآن للباق لاني صفحة واحد اعجاز القرآن للباق لاني صفحة واحد جامع الرسائل لابن تيمية أوه. عندك اعتراض على ابن تيمية مش عارف يعني الرجل الرجل آآ آآ الزمخشري وقلتم معتزلة هل عندكم اعتراض على ابن تيمية السؤال متى عاش ابن تيمية يعني في عصر ابن تيمية القريب كان معروف عنده ان اسمها سورة المؤمن جانع الرسائل لابن تيمية فقحة 278 معنى ذلك في عصر كان اسمها المؤمن ايضا ورد في اعراب القرآن للزجاج صفحه 72 اعراب القران للزجاج صفحه 72 وورد ايضا في سراج الملوك للطرشوشي سراج الملوك للطرشوشي صفحه 87 وورد في كنز العمال للمتقي الهندي صفحة 264 كنز العمال للمتق الهندي صفحة 264 وورد ايضا في مجاز القرآن لابي عبيدة مجاز القرآن لابي عبيدة صفحة 111 واخيرا في هذه الجزئية حتى لا اطيل عليكم مراجع في المقصد لتخليص ما في المرشد في الوقف والابتداء صفحة 89 و 94 إذن نحن هنا أمام تغيير ما حدث في اسم السورة في مصحف السنة اسمها سورة غافر بينما كل هؤلاء على رأسهم محمد يقول أن اسمها سورة المؤمن وفي قرآن الأحمدية اسمها سورة المؤمن وقد تأكدنا من المراجع التي سقطها لكم الآن أن لها هذين الاسمين يبقى السؤال بأي اسم فيه ما نزلت وبأي اسم هي في اللوح المحفوظ ومن الذي غير في القرآن اسمها ولماذا يكون هناك أكثر من اسم للسورة يعني اليوم يمكننا في الغرفة يا إخوة يا أدمن بكل بساطة أن نناقش الأحباء المسلمين وأنا له يا لو سمحت افتح لي سورة بن اسرائيل يقول لا يوجد عندي سورة اسمها سورة بن اسرائيل يا رجل افتح سورة بن اسرائيل عندك سورة اسمها سورة بن اسرائيل ألا تعرف لقد غيرتم اسم السورة من اسم الاسراء إلى سورة بن اسرائيل وغيرتم سورة المؤمن إلى سورة غافر دعونا نأتي إلى سورة فصلت ويقولوني سغائليات هي للهول على هذه الإسرائيليات سورة فصلت ذات الأمر بالنسبة لسورة فصلت انا لسة حضع لكم صور تانية يا أخوة يعني حضع لكم صور من القرآن أين عم مش كثيرة بس يعني معانا في الموضوع يعني سورة فصلت ذات الأمر بالنسبة لسورة فصلت فاصلها سورة حاميم السجدة لم يكن اسمها سورة فصلت اطلاقا ولا يدري المسلمون متى أصبح اسمها سورة فصلت مع أننا نجدها في المراجع الإسلامية يذكرها علماء المسلمون باسمها الذي يقال أنها نزلت به أي حميم السجدة والمراجع امامي أكثر من أربعين مرجعا فتعالوا نقرأ بعض هذه المراجع سويا تفسير إذن كثير لسورة فصلة واحد يقول قال العلامة أبو القاسم محمود ابن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر ونقل عنه في بويه أنه نص عليه ويعتبد لهذا بما ورد في الصحيحين ورد فين يا شباب في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألفلام والسجدة وهل أتى على الإنسان إذن كان اسمها السجدة وليس سورة فصلة إذن هؤلاء الأحمديين يبعون الأسماء السليمة بينما السنة حرفوا في قرآنهم هذه الصور في تفسير الجلالين لسورة فصلة واحد يقول ح حميم السجدة سورة مكية وآياتها 53 أو 54 نزلت بعد غافر يا للهول يا الجلالين ما ما الذي يحدث 53 او 54 عجيب هذا الأمر ليس كذلك أيضا في أسباب النزول للواحد النيسى اسباب النزول للقرآن اسباب نزول يا شباب للواحد النيسى فوري صفحة 125 يقول سورة السجدة بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع اسمها ايه سمعنا كده يا واحد يا نيسا بوري سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال مالك ابن بينار سألت أنس ابن مالك عن هذه الآية فيمن نزلت فقال كان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون من المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية وما اسم السورة اسم السورة سورة السجدة لماذا غيرتم اسم السورة يا سنة لماذا جعلتم اسمها سورة فصلت في الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين الصيوطي صفحة 208 يذكرها بكل اطمئنان وأريحية ويقين ويقول ويدل على خلاف ذلك قوله في سورة السجدة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين إذن هؤلاء الناس يا شباب لم يضعوا هذا الاسم من فراغ في لسان العرب لإذن منظور صفحة 444 أوعكم يا شباب تزهجوا من كثرة المراجع فكثرة المراجع هي التي توسق كلامك وتجعل كلامك قويا وأرضيتك صخرية وأنك لا تتكلم من عندك وحينما أكسر المراجع فبحاول بنعمة الرب القدير إني أستفيد وأقدم ما تعلمته حتى يكون فرصة للجميع أنه يكون عنده مراجع كثيرة لسان العرب لإبن منظور كثرت المراجع تشبع الجائع تمام كلام خلو يا الناصر الرسمي في لسان العرب لابن منظور صفحة ربعمية يقول ثم فسر الرزي ما هي فقال لم يأخذ سمنا ولم يهب وقيل أراد بعد متأملي قوله عز وجل في سورة السجدة أولئك ينادون من مكان بعيد اسمها سورة السجدة وفي قرآن الأحمدية اسمها سورة السجدة وقد أعطيتكم سورة قرآن الأحمدية فلماذا غيرتم اسمها خذوا مرجع آخر في خزانة الأدب اسم الكتاب خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي سفحة 844 وفي قرآن الأحمدية يقول وهو قطعه من حديث اخرجه البخاري في صحيحه عن ابي هريره في تفسير سوره التاجده وهو يقول الله تبارك وهو يقول الله تعالى اعدت لعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر زخرا بله ما اطلعتم عليه كلام ده فين في سورة السجدة وايضا في مرجع اخر وهو اعيان العصر واعوان النصر للصفضي فتحة 928 يقول كنت مرة عند ابي البصراوي الحاجب بقوس فحضر الشيخ علي الحريري وحكى انه رأى درة تقرأ سورة ياسين فقلت وكان غراب يقرأ سورة السجدة فإذا جاء عند آية السجدة سجد وقال سجد لك سوادي واطمأن بك فؤادي كانوا يقولون أنها سورة السجدة هذا الكلام موجود في أعيان العصر وأعوان النصر للصفيد آسف للصفدي صفحة 928 أيضا في مرجع آخر وهو الإشارات في علم العبارات الإشارات في علم العبارات لابن شاهين صفحة 22 يقول سورة السجدة قال ابن سرين من قرأها ربما يكون كثير السجود من قرأها ربما يكون كثير السجود و يعني يا دراجون اعمل ايه يعني ما انا لازم اتابعكم يا دراجون وابص واشوف اللي بيتكتب على التكست برضه في القاموس المحيط للفيروزابادي للفيروزابادي ده اسم مركب الفيروزابادي بس على الالف في ماده للفيروز ابادي صفحه 1377 يقول خلوا بالكم من الكلام لو سمحتوا يقول في تفسير سورة السجدة من البخاري ولا خطر على قلب بشر زخرا من بله ما اطلعتم عليه عجيب مش كده مرحب يا الهين معنا يعني شايفين انتوا كده قدامكم بكل بساطة كلهم يسمونها سورة السجدة سورة السجدة سورة السجدة إذن كان معروف في عصر محمد وأنزلت بإذن سورة السجدة فلماذا حربتم اسمها من سورة السجدة إلى سورة فصلت طيب من يريد مراجع أكثر افتبوا هذه المراجع عندكم مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي صفحة 1201 ثاني مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي صفحة 1201 وورد أيضا اسمها سورة السجدة في إعراب القرآن للزجاج صفحة 52 إعراب القرآن للزجاج صفحة 52 لا يا مينة ده واحد اسمه الغراب كان اسود اللون زي كده تماما يعني وليس غراب يعني غراب طائر لا كان اسمه الغراب وكان يقرأ القرآن اذا اعراب القرآن للزجاج صفحة 52 موجود ايضا ان اسمها كان سورة السجدة في الفهرس لابن النديم صفحة 14 الفهرس لابن النديم صفحة 14 وايضا وارد في مرجع اخر مهم وهو صفح الاعشى للقلق شندي صفحة 2435 صفح الاعشى للقلق شندي صفحة 2435 ورد أيضا في مفحمات الأقران في مبهمات القرآن لجلال الدين الصيوطي صفحة 18 مفحمات الأقران في مبهمات القرآن لجلال الدين الصيوطي صفحة 18 وأختم لكم هذه الجزئية بمرجعين وهما ركزوا معي يا شباب مرجعين مهمين في السيرة النبوية في الرواب الأنف للسهيلي صفحة 214 يقول ارفع ايضا كنت اغرت يقول في السيرة النبوية ولذلك كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة السجدة في صفح يوم الجمعة يعني كان اسمه ايه يا شباب في عصر محمد كان يسميها محمد سورة السجدة هذا مرجع في سنن النسائي اهلا يدرني في سنن النسائي في كتاب الصلاة في باب عدد صلاة العصر حديث رقم ربعمية واحد و سبعين خلوا بالكم يا شباب الكلام ده مهم صدقوني جدا سنن النسائي كتاب الصلاة باب عدد صلاة العصر حديث رقم 471 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور ابن زادان عن الوليد ابن مسلم عن أبي الصديقة الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحرزنا قيامه في الظهر قدر 30 آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين وفي, الآخري وفي الآخريين على النصف من ذلك وحرزنا قيامه في الركعتين الأولين من العصر على قدر الآخريين من الظهر وحرزنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك سمعني كده يا سنن النسائي كان يقرأ من ايه سورة السجدة والسؤال لماذا لا يذكر كل هؤلاء اسمها الحالي وهو سورة فصلت لماذا لم يذكر كل هؤلاء سورة اسمها الحالي في قرآن السنة سورة فصلت فمعنى ذلك أن اسمها القديم الذي كان في قرآن محمد والذي ادعى أنها نزلت به هو سورة حميم السجدة فلماذا غير اسمها من في قرآن السنة إلى اسم سورة فصلة ومن الذي غير اسمها وبذلك يكون قرآن فرقة الأحمدية على صواف التسمية وهو الأدق والآن معكم أنتم صور الأحمدية أنا وضعت لكم صور قرآن الأحمدية رابعا في القرآن في الأرقام ودي آخر جزئية وأنا خلصت كل الأرقام في قرآن فرقة الأحمدية كل القرآن كل القرآن باستثناء سورة الفاتحة وسورة التوبة مختلفة تماما فمثلا السورة رقم خمسة في قرآن السنة هي السورة رقم ستة في قرآن فرقة الأحمدية في كل القرآن بدون استثناء إلا سورتي الفاتحة وسورة التوبة وسأقول لكم لماذا افتحوا معي هذا اللينك من نهاية سورة البقرة افتحوا معي كده نهاية سورة البقرة في قرآن سرقة الأحمدية كبر الصورة عندك حط الماوس في وسط الصفحة واضغط مرة واحدة كذا المفروض يظهر مربع علشان نكبر اضغط مرة مرتين ثلاثة لحد يظهر لك المربع اللي انت من خلاله تستطيع انك انت تقوم بتكدير الصورة امامك لاحظوا اخر اية رقمة كم رقم الاية اخر شيء هو 287 لو بصيت على شمالك في الإنجليزية أيضا ما أخذ الرقم 287 في الهولندية طبعا هم للهولنديين لا يستطيعوا أن يضعوا الرقم الصورة في آخر الصورة كما هو في قرآنهم فيضحك الهولنديين ويقولوا ما الذي يجري لماذا يضعون الرقم في الآخر ولكنهم يضعون الرقم في البداية وهذا هو المنطقي إذن هل لاحظتم؟ الآية 287 مع أن في قرآن السنة البقرة بها 286 آية فقط فما هو السر يا ترى أقول لكم ما هو السر أيضا بالدليل والبرهان فإيمان فرقة الأحمدية غير إيمان السنة افتحوا معي هذا النص هذا اللينك أيضا افتحوا هذا اللينك وحاولوا ان لكم انتم برضو تكبروا الصورة حط الماوس على الصورة كده وضغط مرة واحدة في النص مرتين ثلاثة هيظهر امامك المربع الاصفر على يمينك تكبر كده الصورة الذي سيحدث امامك سترى ان قرآن فرقة الاحمدية بسم الله الرحمن الرحيم يعتبرها آية ولا يعتبرها فقط مقدمة للسورة فيعطيها رقم واحد فباسم الله الرحمن الرحيم ماخد رقم واحد في سورة البقرة وبالتالي ألف لام ميم التي بعدها ليست هي بداية السورة فأخذت الرقم اثنين وعلى هذا الأساس تغير الرقم كله تماما من سو من قآن الأحمدية إلىقرآن السن ل لأنهم يعتبرون أن بسم الله الرحمن الرحيم هي جزء جزساات من القرآن ول ليس مجرد فتتح بها السورة وإذا لماذا فقط صورتة الفاتحة وصورةلتوب بسيط العمر لأن سورة التوبة هي السورة الوحيدة التي ليس فيها بسملة لأنها سورة براءة من المشركين فلا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم لأن سورة العذاب كما كان يسميها عمر بن الخطر وهي السورة الفاضحة كما كان يسمونها الصحابة فبالتالي لأن ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم فلم يأخذ هذا الكلام رقم واحد لم تأخذ لم يأخذ هذا النصر رقم واحد وبالتالي أرقامها مطابقة لأرقام السنة وأيضا لماذا سورة الفاتحة لأن سورة الفاتحة عند السنة أيضا بسم الله الرحمن الرحيم تدخل ضمن مثل السورة فأخذت رقم في, سورة في مضحف السنة لكن و 112 سورة مختلف تماما أرقامها عن مضحف السنة إذن قرآن الأحمدية فيه 112 آية رقم لا وجود لهذه الأرقام في قرآن السنة وحتى تتابعوا معي الفكرة جيدا أضع أمامكم هذا اللينك أيضا افتحوه من سورة آل عمران على أن يكون أمامكم أيضا سورة أخرى لمضحف آل عمران أمامكم يعني افتحوا السورة التي أمامكم وهي من سورة آل أمران وخلي قدامك أي قرآن يعجبك ستفاجأ مثلا في الجزئية الأولى على شمالك الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ستجدها ماخدة هنا عندك رقم 17 في قرآن السنة عندك حتكون رقم 16 لن تكون رقمها 17 بأي حال من الأحوال إذن مقولة أن هناك نسخة واحدة من القرآن لدى المسلمين هي مقولة برمج عليها الأحباء المسلمين دون وعي ودون إدراك وأنا فقط ينقصني بعض المراجع حتى أكمل هذه السلسلة في سلسلة قادمة صلوا إذا شاء الرب وعشنا أن أقدم دلائل أخرى عن نسخ أخرى للقرآن ليس من طائفة الأحمدية ولكن انا بدأت الآن في البحث يعني منذ يوم ونصف تقريبا الموضوع طويل شوية بعض الشيء يحتاج إلى وقت ولكن بنعمة الرب يسوع سيدبر الوقت بصلواتكم نقدم للأحباء المسلمين النور الحقيقي ليدركوا أن هناك كما برمجوا على أن كلمة هناك قرآن واحد ونسخة واحدة من الصين إلى اليابان إلى امريكا نقول لهم للأسف يخضعوكم للأسف هؤلاء الناس يخضعوكم ها هو قرآن آخر فيه اختلاف في أسماء السور فيه اختلاف في أرقام النصوص القرآنية وهو أدق في أسماء السور من قرآنكم بالدليل والبرهان من مراجعكم والسنة وبالتالي يجب أن تستيقظ فكما كذبوا عليك في هذا الأمر البسيط ثق تماما أنهم كذبوا عليك في أمور كثيرة جدا هناك اسماء لسور مختلفة ايضا لم أعرضها هنا في هذا البحث لسبب بسيط أن أنني أبحث فقط في هذا القرآن الذي أمامي لا أبحث في كل أسماء الصور لا أبحث فقط في الاختلاف بين قرآن السنة وقرآن فرقة الأحمدية كما هو أمامنا وكما هو متداول اليوم بين أياد فرقة الأحمدية إلى هذا اليوم فربي يبارك حياتكم اشكر محبتكم اشكر تواجدكم معنا اشكر تشجيعكم وصلاتكم من اجلنا وربي يبارك حياتكم وبشكر الاحباء الادمنز ايبن اللي بيتعبوا معانا مع التكست وايضا وجودهم معنا ربي يبارك حياتكم ممكن واحد من الاحباء الادمنز ياخذ المايك ويمشي البر اكون شاكر لكم